Best Best Best Best Best Best Best Best Best Best Best Best Best Allahabad You should stop This was a good deal Okay Yes, we will start I will start What are you saying? I want to start عبد الله الثاني من الصفحة السابعة والعشرين تقرأ ما فوق السطر اللي تحت السطر هي حاشية الدمياطي الذي فوق السطر هو شرح المحلي هذه الطبعة هذه النسخة التي بين أيديها واضح. تقرأ فوق السطر هذه النسخة فيها شرح المحلي وحاشيه الدمياطي على شرح المحلي تفضل ونقرا ان شاء شرح المحلي بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد هذه ورقاته قليله تشمل تشمل على معرفه اصول على معرفة اصول من اصول الفقه التي يعم بها المبتدئ وغيره وذلك اي نبو رسول الفقر مؤلف من جزئين مفردين حسرت الله حسرت الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى لي وصحبه اجمعين هذه الان الرسالة التي بين ايدينا هي رسالة لي شرحي <تصفيق> الورقات والورقات هي في حقيقتها بضع ورقات كتبها عبد الملك الجويني رحمه الله تعالى المعروف لإمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني ولد في جوين من قرى ليسابور الثامن عشر من محرم سنة تسعة من الهجرة قد حفظ القرآن في صغره ونبغ وكان أول من أخذ عنه العلم والده كان والده من العلماء عبد الله الجوين لكن كان والده خيرا منه اعتقادا خيرا اعتقادا من اجنه كان الجوين من ائمة الاشاعر وفحولهم وهو خير من المتأخرين من الاشاعر ولا يعني أنه على خير بل هو خير من المتأخرين من الأشاعر فإنه كان يثبت كثيرا من الصفات التي لا يثبتها المتاخرون من الأشاعر يثبتون سبع صفات كان يثبت كثير من الصفات غفر الله له وعفى عنه مع انتصاره الشديد لمذهب الأشعرين والاعتقاد الأشعري وممن أخذ عنه العلم الإسرائييني أو الإسفراييني رحمه الله تعالى الشافع بسم يعفو عنا وعنه وأما الشارع الذي هو المحل فهو جلال الدين أبو عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمد بن كمال الدين محمد العباسي الأنصاري الشافعي المحل نسبة إلى المحلة الكبرى بالقاهرة كان على مذهب الشافعي وكان من علماء الشافعية كان معروفا بالصدع بالحق والانتصار للحق على أنه كان أشعريا وعلى معتقد الأشاعر ومن أشهر شيوفه البلقيني وولي الدين العراقي أبو زرعة ليس أبو زرعة الرازي لا هذا متأخر وابن جماعة وابن حجر أولا من شيوفه ومن تلامذه الحافظ السخاوي وبرهان الدين البقاعي من أشهر مصنفاته تفسيره الجلالين طبعا هو فسر من الكهف إلى الناس ثم جاء السيوطي وأكمل بقية التفسير جلال الدين السيوطي هذا جلال الدين المحلي وهذا جلال الدين السيوطي فسمي بعد ذلك تفسير الجلالين تفسير الجلالين ومن مؤلفاته كنز الراغبين في شرح منهاج الطالبين في الفقه الشافعي وله البدر الطالع في حل جمع الجوامع في أصول الفقه وله شرح الورقات وهي هذه الرسالة التي بين أيدينا والتي اشتهرت وانتشرت وقرئت وشرحت وعليها الحواش كثيرة من أشهرها الحاشية أيضا التي بين أيديكم حاشية احمد الدمياطي وتلميذه أحمد الدمياطي توفي وغفر الله له في السنة الرابعة والستين بعد الثمانمائة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدمنا في المجالس في المجلس الماضي بمقدمات متعلقه بأصول الفقه ولا بد لطالب العلم في هذا الفن ان يجري فيه على ما جرى عليه سرف هذه الامه ان يجري على ما جرى عليه سرف هذه الأمة من ترك التكلف في هذا الفن وأن يجري على ما جرى عليه أئمة السنة في هذا الباب فإن أكثر من تكلم وألف في أصول الفقه كما مر معنهم علماء أهل الكلام وأما أهل السنة فكلامهم في هذا الباب عن المكتوب قليل والمصنفات قليلة وكثير من مصنفات أهل السنة في هذا الباب قد دخله كثير من مصنفات أهل السنة في هذا الباب قد دخله كلام المتكلمين وتقعيدات المتكلمين وهنا ذكر رحمه الله تعالى أنه يعني في شر كلام المصنف يقول هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه ينتفع بها المبتدئ وغيره فعرفت من هذا أن هذا المصنف هو موضوع للمبتدئ في أصول الفقر ولذلك ينبغي أن يكون التعليق والشرح عليه بما يناسب مستوى المبتدئ في هذا الفن مع عدم إغفال مهمات المسائل التي قد ترد خلال هذه المتون وأحيانا قد يتوسع الشروح. ولو كانت المتهون للمفتدئين كما حصل مع كثير من, من شرح مثل الورقات فتوسع فيه وبسط الخلام فيه حتى أنك تجد في بعض الشروح أنها طبعت فيه أكثر من مجلدين في بعض الشروح واضح؟ قال رحمه الله تعالى وذلك أي لفظ أصول الفقه نعم رب عبد الله وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلف, مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه من الإفراد المقابل المقابل التركيب لا الجمع والمؤلف يعرف بمعرفة ما ألف منه فالأصل الذي يعرف بمعرفة ما ألف منه نعم, نعم. هنا يقول حسبك يقول وذلك أي لفظ أصول الفقه إنه قال فعلى معرفة فصول من أصول الفقه وقوله فصول من أصول الفقه يفيدك في أن هذا المثل ليس شاملاً لجميع لي أصول الفقه وجميع ما يقتاج إليه من أصول الفقه قال وذلك أي لفظ أصول الفقه مؤلف من جزئين كلمة أصول وكلمة فقه هما جزئين وهما جزئان أصول وفقه أحدهما أصول قال والآخر الفقه مفردين من الإفراد مقابل التركيم للتثنية والجمع الآن عندنا كلمة أصول الفقه أنت إذا أردت أن تعلم ما هو المراد بأصول الفقه ما هو هذا الفن وما, هذا وما هو, هو هذا العلم فنقول الأول ما هو معنى أصول وما هو معنى فقه إذا عرفت معنى أصول وعرفت معنى فقه اتضحى لك بعد ذلك تركيب أصول الفقه اتضحى لك بعد ذلك تركيب أصول الفقه يقول رحمه الله تعالى والمؤلف يعرف بمعرفة ما أُلف منه من ماذا هذا المؤلف المؤلف الذي مزج في بين شيئين فهو التركيب تركب كلمة مع كلمة فتخرج بكلام مؤلف تخرج بكلام مؤلف وإذا رأيت المؤلفات ما هي؟ هذه الكلمات التي جمعت بعضها إلى بعض وأُلِّف بينها حتى أصبهت كتابا نعم فالأصل الذي هو الجزء الأول ما يُبنى عليه غيره كأصل الجداء أي أساسه وأصل الشجرة أي طرفها التابت في الأرض نعم الآن شرع في. الشر والتعريض اولا انا اود ان انبه على مسألة مهمه لكل من يقرأ في اصول الفقه لانك هذه المساله وضبط مثل هذه المسائل تخرج رحمك الله عطست طيب تخرج بأمر مهم الاصوليون تأثروا بالمناطق تأثروا بالمناطق ولذلك ترى المصنفات الأصولية فيها كثير من الكلام المنطقي وهو كما قال شيف الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا يحتاجه العالم ولا ينتفع به البلية هذا هو علم المنطق كان بعض مشايخنا قد درس كثيرا من كتب المنطق ودرسها قبل أن كان على السنة ولما من الله سبحانه وتعالى عليه بالسنة كان من أشد ما يحذر منه علم المنطق في حدثنا بعض مشايخنا أنه كان يحفظ كتب مجلدات في المنطق يحفظها عن ظهر قلب فيقول والله ما استفدنا منها خيرات ولا استفدنا منها شيء ما استفدنا منها شيء واضح فأصول الفقه دخله كثير من علم المنطق احفظ هذا وافهم هذا جيدا والإشارة هنا إلى التعريفات فإنك إذا قرأت في التعريفات الأصولية تجد أخذا وردا في التعريفات حتى أنك ما يكاد يسلم عندك تعريف وتجد أحيانا أنهم قد يعرفون مصطلحا من المصطلحات في صفحات كثيرة في بعض الكتب صفحات كثيرة أخذ ورد أخذ ورد يقول لك التعريف كذا والمأخذ عليه كذا والجواب عليه كذا ورد بكذا وقال آخرون كذا واجابوا عنه بكذا وردوا عليه كذا واستدرك عليه عليهم بكذا وتأخذ في هذا الكلام الطويل الذي مرجعه إلى أساسه المدخل فيه هو علم المنطق الذي فتح كثيرا من الشر على أمة الإسلام وما هو المقصود من التعريفات المقصود هو تقريب المصطلحات والتقريب فهم المصطلحات لا ما تراه من التكلف في هذا الباب يقول شيخ الاسلام التيمي رحمه الله تعالى عليه في ذكر ما عند المناطق يقول إنهم الى الان لم يسلم لهم حد لشيء من الأشياء لم يسلم لهم حد لشيء من التعريف. التعريف. لم يسلم لهم حد من لشيء من الأشياء إلا ما يدعيه بعضهم وينازعه فيه آخر إلا ما يدعيه بعضهم وينازعه فيه آخر تجد هذا يدعي أنه هذا الحد سالم ويأتي آخر وينازعه في في هذا الحد هذا المجموع الفتاة والمجلة التاسع الصحيفة الخامسة والأضعي ويقول رحمة الله تعالى عليه في الوجه التالي من الجواب عن طرق المناطق يقول أن المتكلمين بالحدود أن المتكلمين بالحدود يعني بالتعريفات طائفة قليلة في بني آدم طائفة قليلة في بني آدم لسيما الصناعة المنطقية لسيما الصناعة المنطقية فإن واضعها هو أرسطور فإن واضعها هو أرسطه وسلك خلفه فيها طائفة من بني آدم وسلك خلفه فيها طائفة من طائفة من بني آدم وهذا في مدموع الفتاة من مجلد التاسع في الصحيفة الخامسة والأبعين وأما طريقة القرآن وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلام الصالح فهي التيسير والسهولة في التعريف يقول الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فإذا قل قيل لك ما قلت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له الكفوا أحد ما أيسر هذا وما أسأل هذا واضح القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المفتوط وتكون الجبال كالعهن المنفوش هذا هو تعريف القرآن سهل ويسير وليس فيه تكلف فقد يعرف الشيء بالوصف وقد يعرف الشيء ما يحصل فيه وما يكون فيه وقد يعرف بذكر بعض أجزائك وبجميع أجزائك هذه تعرفات يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصراط الإسلام ما أيسر هذا ما يقول الصراط هو شيء كذا وهو شيء كذا ويدخل فيه كذا ويخرج منه الصراط الإسلام عليه الصلاة والسلام واضح؟ فهذه هي طريقة القرآن وطريقة السنة عدم التكلف في هذا الباب لكن يرعى أمر مهم جدا وهو أنه لا أيضا يدخل في التعريف ما لا يدخل فيه يعني قد تخل بالتعريف أيضا إن قد تذكر في التعريفات أمور تخل بالمراد أيضا لا يستكون الإنسان أيضا الذي يخل بالمراد والمقصود لكن التعريفات المراد منها ضبط المصطلح وفهم المصطلح فأن تضبط المصطلح وتفهم المصطلح المراد ما هي الكلمة هذه؟ كلمة أصول تضبطها وتفهمها واضح وأيضا يعني يتضح لك المراد من هذه الكلمة هذا هو المقصود من كلمة من من التعريفات فلا يسلك الإنسان مسلك التكلف في هذا الباب فإنه قد نهين عن التكلف كما يقول سلمان رضي الله عنه نهين عن التكلف فأضرب لك مثال آخر فيما أخرجه الامام مالك في موطئه باسناد صحيح عن القاسم بن محمد رحمه الله تعالى هذا المثال يوضح لك طريقه السلف في التعامل مع التعارضات واضح هذا أخرجه مالك في بإسناد صحيح في موطئه عن عن القاسم بن محمد يقول سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال هذا من؟ من بن محمد يقول سمعت رجلا يسأل عبد الله بن عباس عن الأنفال فقال ابن عباس الفرس من النفل والسلب من النفل واضح؟ الفرس من النفل والسلب من النفل يعني هي داخلة من النفل كيف عرف الالفان يذكر بعض افراد يعني فهو كذا وكذا وكذا من الانف ثم عاد لمسائلته يقول قاسم فعاد او ثم عاد لمسائلته واضح قال ابن عباس الفرس من النفل والسلب السلب هو الذي يكون على ال ال الكافر الذي يقاتل يكون عليه من الثياب والدرع ونحو والدرع ذلك والسلاح. والسلاح هذا يسمى سلب النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه في الحديث من قتل قتيلا فله سلب, سلب. يعني يأخذ هذا الذي عليه واختلف أهل العلم هل هذا يكون بإذن الإمام أو لا على خلافين أهل العلم واضح قال والسلب من النفل ثم عاد لمسألته هذا السائل فقال ابن عباس ذلك أيضا أعاد عليه نفس الجواب ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ فارجعي السؤال ماذا أكتف بالجواب هذا جواب فيه تكلف ماذا يريد هذا الجواب؟ قال الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه فقال ابن عباس وهذا موضع الشاه فقال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر أتدرون ما مثل هذا مثل صبيغ الذي ضربه عمر, مثل مثل الذي ضربه عمر قال لك وكذا سنته ماذا تكلف هذا ولماذا هذا التقعر هذا ما يصل حالا واضح هذا مثال من الأمثلة التي يعني كانت عند السلف فيما يتعلق بحالهم مع التعريفات للأشياء الوالدة في الشرع نعم يقول رحمة الله تعالى عليه هنا قال الأصل, الأصل الذي نقول في اختلاف نقرأ بنفس نصف أسنف. طيب يقول <تصفيق> نعم فالأصل <تصفيق> الذي هو الجزء الأول ما يبنى عليه غيره الآن هذا هو التعريف اللغوي للأصل هو التعريف اللغوي للأصل كأصل الجدار أي أساسه وأصل الشجرة أي طرفها الثابت في الأرض أي أصلها الثابت في الأرض الآن بالنسبة للأصل إذا قيل لك ما أصل الشيء قل هو أساسه أو هو ما يبنى عليه غيره فالذي يبنى عليه غيره هو الأساس الذي يبنى عليه غيره هو الأساس وهذا هو التعريف اللغوي وهنا أضيف الفقه إلى أضيف إلى الأصول فمعنى ذلك أن هذه الأصول التي سوف تذكر يبنى عليها يبنى عليها الفقه يبنى عليها الفقه هناك اربعه اطلاقات للاصل في اصطلاح الاصوليين اربعه اطلاقات للاصل في اصطلاح الاصوليين اما اما الاول وهذه الاطلاقات هذه سوف فرد معك فانتبهينها الإطلاق الأول هو الدليل إطلاق الأول هو الدليل تقول أصل المسألة كذا قول الله عز وجل فتري به الدليل واضح الإطلاق الثاني الإطلاق الثاني القاعدة المستمرة القاعدة المستمرة القاعدة المستمرة هي إذا كان عندك حكم أو نوضحها ونبينها عندك الآن الميتة عندك الميت تباح لمن للمطر تباح الميتة للمطر اباحتها للمفطر على خلاف الاصل ما هو الاصل التحريم واضح فهذا التحريم هذا التحريم هو القاعده المستمره وما جرى خلاف على خلاف على خلاف الاصل واضح <تصفيق> الثالث من الاطلاقات الاستسحاب الاستسحاب <تصفيق> كقولك كقولك كقولك في البيوع الإباحة الأصل في البيوع الإباحة واضح؟ أو الأصل مثلا عدم التكليف الأصل عدم التكليف فهذا هو الأصل الذي يكون عندك واضح؟ الرابع الأصل في القياس الأصل في القياس وهو ما يقاس عليه الفرع ما عليه الفرع يعذر عن القاعدة المستمرة حتى نضحها بعبارة أخرى الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل هذه توضحها أكثر وأوضح الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد حتى يرد الناقل الأصل في مثلا ذكرنا في الميتة الأصل فيها التحريم حتى يرد الناقل عن, عن التحريم واضح. هنا اربع التعريفات ذكرناها للأصل يقول وذلك أن لفظة أصول الفقه مؤلف من جزئين مفردين أحدهما أصول والآخر الفقه من الافراد المقابل للتركيب الإفراد المقابل للتركيب ما هو الإفراد المقابل للتركيب يعني عندنا تركيب مقابله ماذا تركب كلمه وكلمه ماذا يقابلها تركيب ماذا يقابله عكس ضد افراد تفرد هذا وتفرد وتفرد هذا قال للجمع الجمع ماذا يعني المراد هنا هو التركيب الافراد الذي هو مقابل التركيب للافراد الذي مقابل الجمع الواحد في مقابل 10% ليس هذا المراد وانما الافراد الذي هو في مقابل التركيب واضح التركيب هو جمع كلمة إلى كلمة فالإفراد المقصود هو هنا هو الافراد الذي يقابل التركيب ليس المقصود الافراد الذي يقابل الجمع طيب أوضحنا معنى الأصل ثم قال والفرع والفرع الذي هو مقابل الأصل ما يبنى عليه غيره كفروع الشجرة لأصلها فروع الفقه الخط... لأصوله هنا الان عرف الفرع عرف الفرع يقول, يقول الذي هو مقابل الاصل الذي هو مقابل الاصل ما يبنى على غيره فيبنى على على غيره كفروع الشجرة لاصلها وفروع الفقه لأصوله فروع الفقه لأصوله فالفقه مبني على على الاصول مبنيا على الاصول نعم والفقه الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي وهو الفهم ومعنى اش شر... وما معنى شرعي وهو معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد نعم الفقه نعم. الذي هو الجزء الثاني له معنى لغوي ما معنى الفقه في اللغه قال رحمه الله وهو الفهم قال رحمه الله وهو الفهم والتعريفات كثيرة للفقه أقواها تعريفان الأول الفهم وهو الذي ذكره المصنف وهو عليه جمهور الأصوليين وكثير من أهل اللغة وأما الإطلاق الثاني والذي هو من أقوى الإطلاقات معرفة غرض المتكلم من كلامه أو مراد المتكلم من كلامه ولعل هذا هو الأقرب هو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله تعالى وذكره في إعلام الموقعين والرازي في المحصول وغيرهما والرازي من أئمة الأشاعرة لكن نحن عندما نذكر الأصوليين نذكر ما عليه أهل الأصول إلا أن تكون المسألة مبناها على أمر عقدي فينبغي هنا التنبيه على ما عليه القائلون لهذه المسألة لأنك إذا وجدت مسألة في أصول الفقه قد قال بها جمع من المتكلمين من الأشاعر المعتزلة وتجد في الطرف الثاني أهل السنة انتبه إلى هذه المسائل إذا يحكي كثير من المتاخرين الخلاف في المسائل ولا يلتفتون إلى مثل هذه المسائل المهمة تجد مسألة يقول فيها عبد الجبار يقول فيها الجويني يقول فيها الرازي يقول فيها كذا ثم تجد في المقابل هناس من أهل السنة يقولون قولا آخر فاجتماع أهل البدع على قول يدلك على أن فيه منزعا عقدية واضح فيجب الانتباه إلى مثل هذه المسائل طيب. قلنا الأول هو الفهم والثاني هو معرفة غرض المتكلم من كلام أو فهم المعذرة فهمه فهم مراد المتكلم من كلام تصحيح فهم مراد المتكلم من كلام يعني تضيف إلى الفهم أن تعرف مراد المتكلم ولماذا اخترنا هذا وقلنا لعله أقرب من الأول وذلك أن الإنسان قد يفهم ولكن قد يكون فهمه خطأ ولذلك إذا قال القائل لرجل كلاما فله أن يسأله هل فهمت وهو يريد هل فهمت مراد وهو يريد هل فهمت مراد لأنه قد يفهم لكنه يفهم غير المراد قد يفهم غير المراد وهذا ما فهمه كثير من آئمة البدع من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله فهموا غير مراد الله وغير مراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في آيات الأسماء وآيات الصفات ونحو ذلك ففهموا غير مراد الله عز وجل فالإنسان قد يفهم ولكنه لا يفهم الفهم الصحيح فلا يقال لمن فهم فهم خاطئا أنه صار فقيها واضح ولا يقر على الفهم لابد أن يفهم الفهم الصحيح من مراد المتكلم ليقال له فقيه واضح فهذا هو الأقرب الله أعلم وإذا نظرت في كثير من نصوص القرآن وجدت الآيات التي فيها ذكر أن الكفار والمشركين كانوا لا يفقهون وجدت أن فيها اشارات لأنك إذا نظرت قوم شعيب لما قالوا لشعيب عليه الصلاة والسلام يا شعيب ما نفقه كثيرا مما, مما تقول الله سبحانه وتعالى أرسل شعيبا بلغة قومه أرسل شعيب بلغة قومه فما الذي لم يفهموا إذا اندل على أمر زائد على مجرد فهم كلام وإلا كان يفهمهم بعبارة أخرى وعبارة ثالثة ورابعة القضية ليست فقط مجرد قضية ان يفهم الكلام بل يفهم ما هو مراد المتكلم من هذا الكلام واضح وهذا كما ذكرنا ذكره ابن القيم في اشار اليه اشار في اعلام المواقعين وقال بالنص فالفقه هو هو فهم مراد المتكلم من كلامه في هذا النظر فالفقه هو معرفته او هو فهم مراد المتكلم من كلامه ومعنى شرعي وهو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد تأخرنا اليوم معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد هنا اختار المصنف رحمه الله تعالى لفظة معرفة وكثير من الاصوليين يستخدم افضل معرفه ليشمل العلم والظن ليشمل العلم والظن يقولون إن العلم هو تقولون ان العلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما يقولون العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما والظن ذكرنا أن الظن عند الأصليين يختلف عن الظن عند الفقهاء فالظن عند الأصليين هو غلبة الظن عند الأصليين هو غلبة الظن إذا سمعت الأصولية قال الظن فيريد غلبة الظن وأما إذا سمعت الفقيه يريد يقول الظن فهو يريد ماذا يريد الشك الذي يستوي طرفاه فلا يترجح أحد الطرفين على الآخر هذا عند الفقيه وأما عند الأصولي فالظن ما هو غلبة الظن وهم يقولون هنا معرفة لكي تشمل العلم والظن والحقيقة أن مثل هذا فيه نظر أن مثل هذا فيه نظر ونحن ذكرنا أن هذا الشرخ ينبغي أن يكون للمبتد لكن الإشارات إلى مثل هذه المسائل مهمة لماذا؟ لأنها تنبني عليها مسائل عقدية أحيانا قد تنبني عليها مسائل عقدية فلذا لا يحسن إغفالها إذا نظرت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وجدت أن ذكر غلبة الظن داخل في العلم وجدت أن ذكر غلبة الظن داخل في ذكر العلم فالعلم في الشريعة يشمل ما كان إدراكه إدراك جازما ما كان إدراكه إدراك جازما إدراك يقينيا وما كان إدراكه على غلبة الظن يشمل هذا ويشمل هذا هذا, هذا الذي جاء فيه الشريع أن العلم يشمل ما كان إدراكه إدراك جازما وما كان إدراكه إدراك على غلبة الظن والاشاره هنا من اين حصل الاشكال العقدي حصل في ما يتعلق باظوا في, في بعض المسائل وتعلقات كاخبار الاحاد وكذا بعض النصوص التي لم يصرح فيها لم لم تصرح بالحكم كالظاهر ونحو ذلك فحصل الاشكال هنا وحصل عند المتكلمين أنهم قالوا اخبار أحد لا تفيد إلا الظن لا تفيد إلا الظن واضح؟ فبالتالي كيف يتكون يكون التعاون معها؟ يكون التعاون معها من مثل هذه الأبواب فنقول الصحيح أن يقال العلم بالاحكام الشرعية العلم بالاحكام الشرعية لماذا؟ لأن العلم يشمل ما كان إدراكه إدراكا جازما وما كان إدراكه إدراكا على غلبة الظن الله سبحانه وتعالى يقول إن يتبعون إلا, إلا ظن أي ظن هذا الذي يتبعون إلا ظن والظن الذي لم يكن مبنيا على علم الذي لم يكن مبنيا على علم وهنا مسألة مهمة لو أنك غلب على ظنك أن حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة الوجوب فما هو الواجب عليك الآن يجب عليك العمل لأن هذا الذي كلفك الله سبحانه وتعالى هذه طاقتك وأسعك ولا يكلف الله نفسا إلا وسهل إذا غلب على ظنك أن حكم هذه المسألة الوجود فالذي يجب عليك أن تعمل بغلبة إذا غل... نعم إذا غلب على ظنك أن حكم هذه المسألة الوجود فالذي يجب عليك ما هو العمل بغلبة الظن لأن هذا هو وسعك وطاقتك فنحن لما نقول العلم بالأحكام الشرعية أنت الآن ما الذي ماذا اتبعت هنا هل اتبعت الظن او ان الشرع اوجب عليك اتباع غلبة الظن الشرع اوجب عليك اتباع غلبة الظن لا انك انت بحث عن الظن واتبعت الظن واضح والله سبحانه ذم اتباع الظن ذم اتباع الظن وانما غلبة الظن فانت مأمور بي بالعمل بها واضح مأمور بالعمل بغلبة الظن ففرق بين المسألتين فعندنا المقدمة الأولى أنك بحثت في, في المسألة أول, أول شيء بحثت في المسألة فغالب على ظنك أن حكم الله في المسألة هو الوجود جئت إلى النصوص الشرعية فوجدت أن الله سبحانه وتعالى يأمرك لأن تبذل طاقتك ووسعك وما بلغه طاقتك ووسعك فيجب عليك العمل العمل بمقتضاث واضح؟ هذه مسألة نبهنا عليها في هذا المقام لأهميتها فنقول الأصح أن يقال العلم بالاحكام الشرعية العلم بالأحكام الشرعية سوف يأتي معنا إن شاء الله الكلام على الأحكام الشرعية وهي تنقسم إلى قسمين أحكام تكليفية وأحكام وضعية تنقسم إلى قسمين أحكام تكليفية وأحكام وضعية لكن الحكم في اللغة هو نسبة شيء إلى شيء نسبة شيء إلى شيء والكلام هنا عن الأحكام الشرعية فخرج بذلك الأحكام العقلية كم قسم تنقسم إلى أحكام قسمين تنقسم إلى قسمين أحكام تكليفية وأحكام وضعية يأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضعها بعد هذه المقدمة إن شاء الله من الأحكام التكليفية مثلا الخمسة الوجوب الإباحة الاستحباب أو الندب الكراهر التحريم هذه أحكام تكليفية الخمسة والاحكام الوضعية سوف تأتي معنا إن شاء الله السبب والمانع والشرق وإلى آخر الكلام عليه إن شاء الله واضح؟ فهذه تكلفية وهذه وضعية معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها طريقها ماذا؟ الاجتهاد التي طريقها الاجتهاد ومعنى ذلك أنه إذا لم يجتهد الإنسان ويبذل وسعه فلا يقال له فقير هذا مراد المصنق بهذه الكلمة وأدق من ذلك أن يقال الفقه هو ما هو العلم بالأحكام, العلم بالأحكام الشرعية العملية وإن شئت فقل المتعلقة بأفعال العباد معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال العباد من أدلتها التفصيلية معرفة الأحكام الشرعية بأفعال العباد من أدلتها التفصيلية قلنا المتعلقة بأفعال العباد لماذا؟ نخرج المسائل الاعتقادية نخرج المسائل الاعتقادية لكلام الآن عن المسائل العملية الصلاة الزكاة الصوم الآخر المتعلقة بأفعال العباد من أدلتها التفصيلية وإذا فاهمت هذا الجزئية تفهم في مقابلها. وصول الفقر واضح من أدلتها التفصيلية الأدلة التفصيلية هي الأدلة على الحكم الشرعي التي وردت إما في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما كان عن اجتهاد عقلي دل على الحكم كالقياس ونفذائل الأدلة التفصيلية مثلا في قول الله سبحانه وتعالى أقيم الصلاة, أقيم الصلاة هذه آية وهذا دليل تفصيلي على وجوب الصلاة بذلك يقابل ذلك الأدلة الإجمالية فالأدلة الإجمالية تدخل فيها مسائل كثيرة جدا كقولك الأمر للوجوب فكلما وجدت أمر فهو للوجوب هذا وجدت... كم مسألة تدخل تحتها مسألة كثيرة جدا لكن أقيم الصلاة كم مسألة تدخل تحتها مسألة مسألة ترى واضح فهو دليل تفصيلي ودليل على المسألة ما هو حكم مثلا الصيام تقول حكم الصيام الوجوب ما هو الدليل الدليل القول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبل فدليل تفصيل لك لو, لو قال لك ما هو دليلك على وجوب الصيام تقول له الامر الوجوب وكفى الامر الوجوب اين الدليل ما اتيتني بالدليل ماذا لم تعطني الدليل تقول له قال الله سبحانه وتعالى كذا وكذا فقولك قال الله أو قال رسول الله هذا هو الدليل التفسير هذا هو الدليل التفسير لكن قولك الأمر الوجوب النهي للتحريم إلى آخر هذه القواعد هذه أدلة إجمالية فهي ليست خاصة بمسألة بعينها هذه أدلة تشفى المسائل كثيرة, كثيرة جدا وإنما الأدلة التفصيلية هي خاصة بمسألة بعينها واضح؟ فهذا التعريف علىه يقرب أكثر من التعريف نتذكر المصنف الله عنه وذكر أمثلة الآن كالعلم بأن النية في الوضوء غاتبة وان الوتره مندوب وان النيه من الليل شرط في صوم رمضان وان الزكاه واجبه في مال الصبي غير واجب غير واجبه في الحل المباح وان في الحل الحل الحل الحل المباح وان القتل بمثقل مثقل القصاص ونحو ذلك من مسائل الفلاف الفلاف ما ليس طريقه, طريقه الاجتهاد كالعلم, كالعلم, كالعلم بأن الصلوات الخمس واجبه وأن الزنا محرم ونحو ذلك من المسائل القطعية فلا يسمى فقه واضح فالآن يريد بهذه الأمثلة أن يقول أن ما كان طريقه الاجتهاد هذا الذي يدخل في الفقه ومما لم يكن في الاجتهاد فهذا لا يسمى فقهن يعني الإنسان الذي يبذل وسعه في المسألة حتى يصل إلى الحكم فيها فما الإنسان يعلم أن الصلاة واجبة الزكاة واجبة الصوم واجب يقول هذا ليس داخلا في الفقه والحق أنه داخل في الفقه. أنه داخل في الفقه فالفقه شامل لجميع الأحكام المتعلقة بأفعال العباد داخل في جميع الأحكام المتعلقة بأفعال العباد فذكر أمثل عليها النية في الوضوء واجبة ولا شك واجبة في الوضوء وفي غير الوضوء في جميع عبادات أن الوثرة مندوب وهذا يعني معلوم وهو الأظهر وهو قول جمهور أهل العلم خلال الحنفية قالوا أن النية من الليل شرط في صوم رمضان وهذا كما في حديث حفصة رضي الله عنها لا, لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل وفي لفظ لمن لم يجمع النيه من الليل نعم وان الزكاه في مال الصبي الزكاه واجبه في مال الصبي لأن الزكاه متعلقة بالمال لا, لا بالذمه متعلقه بالمال لا بالذمه بلغ المال نصابا وحال عليه حول وجبت فيه الزكاه وهذا هو مذهب جمهور اهل العلم بخلاف الحنفية قال غير واجبه في في الحلي المباح وهذا أيضا مذهب جمهور أهل العلم بخلاف الحنفية وقول الحنفية هو الأقوى في هذه المسألة والمسألة أيضا خلافية بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والأذلة والنصوص الشرعية جاءت عامة في وجوب الزكاة في في الحليب وفي الذهب والفضة ولم يعني تخصص شيئا دون شيئا جاءت عامة في جميع العلمات جميع الحلي والذهب والفضة ونحو ذلك قال وأن القتل بمثقل يوجب القصاص وهو أيضا قول الجمهور لأن بخلاف الحنفين الذي يقولون لابد أن يكون المثقل حديدا أو نحو ذلك لأن المثقل غالبا يقتل غالبا يقتل المثقل مرى بالشيء الكبير الذي له ثقل إذا ضرب فيه إنسان غالبا أنه يموت كأن ترميش بصخره على راسه كان ترميه ب يعني مربع ثقيل وكبير على راسه هذا يقتل واضح ونحن بذلك من مسائل الخلاف الخلاف ما ليس طريقه الاجتهاد ما ليس طريقه فهو يريد ان ما ليس طريقه الاجتهاد ليس داخلا في في نختم بهذا يقول فالمعرفة هنا العلم بمعنى الظن المعرفة هنا العلم بمعنى الظن ما فاهم هذه العباره ها هي غلبة الظن لكنه يقول العلم هنا العلم بمعنى الظن عموما هي مساله يعني تفصيلها يطول أن كثيرا من الأصوليين بحث أو بحثت مسألة الأصول أو أصول الفقه فبحث الأصوليون هل هذا الدين أغلبه ظنيات أو لا وهل أغلب ما وصل إلينا هو أو أغلب ما نعرفه من الأحكام الشرعية هو بالإجماع والقياس أو ذلك معلوم بالنصوص الشرعية وأبطل هذا الشيخ الإسلام رحمه وتعالى وأن عامة الفقه أو أكثر الفقه وأغلب الفقه إنما هو أن أدلة الفقه شاملة لأغلب الفقه وأغلب ما يحتاج عليه الناس أدلة المعدر أدلة الكتاب والسنة شاملة لأغلب ما يحتاج عليه الناس إما بطريق التصريح أو إما بطريق الظهور فيكون النص ظاهرا في المراد وإما أن يكون ذلك في طريق الإشار والإماء والما من طريق الخصوول الحموم والما ببطيق الإطلاق تكون نخصص ش ما يحتاج الناس أو غلب غلب ما يحتاج الناس ولا نقول جميع ما يحتاج الناس. إن جميع ما يحتاج الناس, الناس هذا قالما قاله الظاهرية ف عنكررب القاس قاله الاهرية فكر القاس بالنقول إن النصوص الشعية فيها احكاام. لأغلب ما يحتاج إليه من المسائل أغلب المسائل موجود في النصوص وإنما ذكرت هذه المسألة هنا عند ذكره لهذه المسألة لقوله العلم بمعنى الظن لأنه يفهم من كلامه هذا المعنى أن غالب الفقه إنما هو ظن إنما هو ظن والله أعلى وأعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى الله صلى الله عليه وسلم الشيخنا طيب الشيخنا طلاقة الأصل الشيخنا من, من قامنا الراجح يعني الأصل مزاني في الكلام الراجح هو, هو الذي ذكرنا أنه, أنه أن الأصل ستصفيق. قلنا الأصل في البيوع والبقى الإباحة والبقى الأصل هو هذا الراجح الراجح هذا هو الراجح, هذا. الراجح. ليس الراجح الرجحان الفرق بارك الله فيك أن تقول هذا راجح أن الثاني مثلا تقول لما نقول الرجحان عندك الآن طرفان أيهما المقدم على الآخر أيهما هو المقدم على الآخر فقولك الرجحان أولى بالتعبير من قولك الراجح تقول مثلا الأصل في الـ الـ كقوله مثلا الأصل في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى قد يقول لك قال لا الأصل هو استال اليد ليس وضع اليمنى على اليسرى فقولك الرجحان يشمل جميع المساء التي تروح تحت هذه المساءة فهو أولى بالتعبير من قولك الراجع واضح؟ الواضح تستعمل في تقول التصويب وتخطئه قول واضح والله واضح انت عارف سابقا ذكرت قول الفقره الفايده واضح متكلم كلام كان المقصود في اصابه الحق مباشره صحيح في الحق يعني هذا في في الشرط واما في احنا نتكلم كمعنى لغوي تمام اذا قالك انسان فقهت كلام فهمت كلامك وهو فهم غير مرادك ولا ما فقهت كلامك ما فقهت كلامك لاحظت في ناحيه الشرفه واصابه نعم مراد الشرع ممكن وحده يعرف التعريف على الاصطلاحي فقل العلم بالاحكام الشرعيه العمليه او او المتعلقه بافعال العباد من ذلك التفصيل هذا هذا واذا اردت اللغوي فقل معرفته او فهم مراد المتكلم من الكلام الله اكبر يقول لبعض بعض الاصوليين يعبر بعباره الترجهان وذلك مثال الاصل في ايش المثال الكلام الحقيقي في الكلام الحقيقي وليس المجاز واضح والمثال الذي ذكرناه الثاني عندنا او الثالث نعم والله اظن كانه في اخر حياته لا, لا. أظنه في اخر حياته الجوين غير متاكد الان لا اجل لكن اظنه في اخر حياتي. تمام شيخ هو ماعترد. ما اعترف فهمت الله انه ما ساق عليه عامه الناس هو هذا فقال ما عرف هذا لماذا تشمل العلم والظن واضح من هذا العلم. نعم ليس هذا الإطلاق من الاطلاقات لكن هو الشيخ ذكر أن معرفة لماذا استخدمنا كلمة معرفة ذكر لأنها لتشمل العلم والضن لتشمل العلم والضن فاستخدمنا لغة معرفة ذكرنا أن كلمة العلم تشمل ما كان إدراك إدراك جازимо وما كان إدراك إدراك مبنية على غلبة الظن تشمل هذا وتشمل هذا هذا هو الصحيح قال النبي علي علي نصوص القرآن ونصوص السنة وهذا الذي عليه السنة رحمة تعالى لكن هذا لا يعني أن الشيخ صار على طريقة أهل البدع وكذا لا لكن نقول أن أن الشيخ جرى على ما عليه عامة الأصولية وعلى وجميل أن يرجع إنسان في هذا كلام شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه فله تفصيل يعني في أكثر الموضع وبين خطأ مثل هذه خطأ مثل هذا وبين ان الصواب أنه شامل لهذا ولهذا في المجلد الثالث عشر في الصحيفة المئة وعشرة أظن فيما أذكر فيما أذكر في المجلد الثالث عشر الصحيفة العاشرة بعد المئة او العشرين 20 بعد المئه 1 2 في تكلم على, على هذه المساله نعم ولا ينتفع, ينتفع به الوليد هذا العلم هم يفرقون بين العلم والظن يقولون العلم ما كان ادراكه ادراكا جازما هو ما كان يعني بعبارة أخرى ما كان, ما كان أحد طرفيه أرجح من الآخر واضح نحن نقول أن كلمة العلم التي جاءت في النصوص الشرعية شاملة للإثنين لهذا ولهذا فلا نحتاج أن نقول كلمة معرفة لتشمل هذا وهذا بل كلمة علم تكفي أصنع واستعمال كلمة العلم في الشرع ليس هو هذا إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جنس هذا ليس في, في, في نصوص الشرعية واضح؟ هذا لا يوجد في النصوص الشرعية في النصوص الشرعية فيها أن العلم شامل لهذا ولهذا ليس فيها أن العلم خاص بما كان إدراك وإدراكا جنسا شيخ حد قال العلم بمعنى الظنفر كأنها <تصفيق> إيه لكن هو هنا مراد العلم لأننا ذكر لك قبل ذلك قال هنا لو تنظر في كلامه كالعلم بأن النية كالعلم بأن النية هو هذا يريد هذه العلم العلم بأن النية في الوضوء واجن ما مراده بكلمة كالعلم هنا مراده هذا العلم بمعنى الظلم فظنك أن النية يعني يغلب على ظنك أن النية في الوضوء واجب ويغلب على ظنك أن الوترة منذوب ويغلب على ظنك أن النية من الليل شرط في صوم رب هذا النتي له لا بل العلم هو يشمل هذا ويشمل هذا فقد يكون عندك يقين أن النية في الوضوء واجبة يقين يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيّة قد تجزم يقينا أنها واجب يقينا ولا تشك فيها وأحيانا قد تقول بقول هو الذي يغلب على ظنك لكنك لا تجزم فيه به لماذا لا تجزم أنه حكم الله تقول هو هذا إن سئل تقول الذي يدين الله سبحانه وتعالى به هو هذا الحكم أنه واجب أنه مستحب أنه كذا لكن هل هو حكم الله فعلا في المسألة تقول الله أعلم لا أداء لكن غلب على ظني أنه هذا القرم فأنت الآن مأمور شرعا بالعمل بهذا الذي غلب على ظنك واضح؟ شخصاني ممكن يستدره وقال الله تعالى فإن علمتوهن مؤمناته إن أمر غيبي لا يعلم إلا بغلبة الظن مثل هذا مسألة فإن علمتوهن مؤمنات الإنسان يغلب على ظنه مما ظهر لا. لكن قد يجزب الإنسان فيها إن أمر غيبي شكرا. كي صادق ايمانه مؤمنات يقول قال بقوله بسم الله عليه بسم الله الحمد لله سبحان الله لا احد لا نعم الله عز وجل كان يحنونهن طيب قال الله عز وجل قال اهل العلم لماذا حصل الامتحان لان يما نشال عليه لا يعني كنا لأ... هذا الرجل مؤمن لا ان أردت المؤمن كمال الإيمان أو زياده الإيمان او أنه في دائره الايمان مساله اخرى ليس كلام عليه فين علمتوا انهم مؤمنين ليس المراد انه هم كمال الايمان او انهم مسلمات واضح هذا الموضوع هذه مساله قلبيه يا شيخ الإيمان. ماذا تريد بالإيمان تريد. تريد. تريد الإيمان تريد أنهم في دارة الإيمان وليس في دارة الإسلام هذه مسألة قلبية إذا كنت تريد أنهم مسلمون هذه مسألة أخرى الله عنه الش Far再见 يقصد فيه الخصوص أنه أصرفت الإسلام أو الإمان من جيدة shape or красив هي على الأخرى نا شك تريد على الأخرى ơi يقال الآن هذه مسألة قلبية ماذا تريد بالمسألة القلبية في كما لإيمان أو زيادة الإيمان أو ماذا تريد أو تريد مسألة النفذائلة للإسلام شكرا لهم للامتحان يكون في بعض تغاسير ذكروا أنه تحلفوهن أنه هن مسلمات تحكم على ظاهرها فهن مش على قلبها هي صحيح مسألة داخلية لكن هون الامتحان هو الكلام عن الإسلام على الإسلام هذا ما قلنا شيخ عبد الرحب ذارب السلطان تفيد اليقين تفيد اليقين نعم أفهمت كيف تريد قلبة أبضان تفيد اليقين التقاديه الاسلام والله لا انت لما تقول مسائل اعتقاديه يعني غير يعني لما نقول مسائل اعتقاديه مسائل اعتقاديه ما نقول عنها يعني الأصل فيها انها مسائل يقينيه هذا اصل في المسائل الاعتقاديه قد تكون ظنيه في بعض الفروع يعني ظنيه معنى غلبه الظن في بعض الفروع وكيف هذا في بعض الفروع؟ كيف هذا في بعض الفروع؟ ترد أحيانا المساء مثلاً نضرب على ذلك مثال الجنب لله سبحانه وتعالى هل هو من الصفات أو ليس من الصفات؟ واضح؟ الشيخ الإسلام يثبت أنه من الصفات قبل القيم يثبت أنها ليس من الصفات فهنا في مثل هذه بعض الفروع اليسيرة التي لا تؤثر على الأصل وللأصل مساء الاعتقاد يقينيه قطعي ليس بظني واضح لكن فهذا, فهذا, فهذا مسألة. لكن انت سؤالك هل هو عن هذا او عن ماذا لا لا واضح شيء شيء قبل ما هذا أخ من تونس يقول أحسن الله إليكم شيخاً هل ابن الزوج يبقى محرم حتى بعد الطلاق نعم يبقى محرم حتى بعد الطلاق لأنه حرمة أبدية على زوجة الأب هذا من مغرب يقول أحسن الله إليكم أبارك فيكم هل يجوز لداء زوج أمي بأبي والعكس لداء زوجة أبي بأمي ما في لكن ما يعتبرها أم يعني أم كأم الولادة أم الرحمة لا ما يعتبرها مثلا لكن على سبيل التأدب على سبيل أنه ربات لكن ما يعتقد ما يعتقد ما ليس أبا أبا رحومة من الرحمة لا واذا كقولك للعالم يا والدي رحو ذلك بالعبارات أو لكبير السن أو لعمك ونحو هذا ففي بأسوين كان العام قد جاء فيه بعض المسلس الله أعلى وعلى بس الله وبركاته